فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك ا ل م ف ل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 ا ل ل ذ ي ن لا يؤمنون و إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أ م ر ن ا بها قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا ت ع ن م و ن قل أ م ر ربي بالقسط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 غ ن ل ك ن اهل م ل ع ل م و م ان ك ت ت س يكون ب ر هناك ؤ اهل العلم ان يكون هناك اهل ب ر ح م العلم ان ل يكون هناك اهل العلم أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن افيضوا علينا من الماء أ و م م ا رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا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 إ ن ه م كانوا قوما عميين و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غ ي ر ه أ ف ل ا تتقون قال ا ل م ل أ الذين كفروا منهم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 إ ن سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه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 وللذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون ف ع ق ر و ا الناقه وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا ص ا ر ح ائتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين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 لما تعظون قوما أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ان يكونوا مثلكم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 عليهم إلى ي وقطعناهم م ا ل ي يسومهم لسريع رحيم ا العذاب ناقاب م من ة إن سوء وإنه لغفور و ربك ق في ا ل أ ر ض أ م م ا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم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 وما ا ن يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا س ن س ت ب ر ج ه م من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهن